Būkdu nemokome audio kuosai skirtingomis kalbomis. Prašom aplankyti svetainę www.būkdu.die. Vienas. Wahed. Wahed. Asmenys. الاشخاص الاشخاص اش انا انا اش ار تو انا وانت, وأنت ماس ابو نحن الاثنان نحن الاثنان يس yes. Hua Hua Yes ir ye Hua Wahia Hua Wahia Yeahabo Kilahuma Kildahuma Kulahuma Viras Arajol Arajol Motoris المرأه المرأه بايكاس الطفل الطفل شيماء عائله عائله منو شيماء عائلتي عائلتي, منوشيمة عائلتي هنا عائلتي هنا أش الس انا هنا أنا هنا تس انت هنا انت هنا ة رة هو هنا وهي هنا هو هنا وهي هنا ماث اسمتش نحن هنا نحن هنا يوس استتچ انتم انتن هنا انتم هنا ييوسي يرچ كلكم كلكن هنا كلكم هنا